الله And mm -hmm. Wow. Oh, What oh. <laughs> the All right. Mm hm و <تصفيق> ما a yeah. When های وَلَمْ لَقَ بَشُكَ نِعْمَ الَّذِينَ وَلَمْ لَقَ عَلَيْكُمْ لَكَمِذِينَ يَا <laughs> What?